أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات علام الخفيات قاضي الحاجات لا يعزم عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات مجيب الدعوات فالق الإصباح ومبدل الظلمات والنظر إلى وجه الكريم نهاية الغايات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 وعلى نبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى عباد الله كثيرا ما تدلهم بنا ظلمات النفوس وتضطرب بنا سكينة القلوب لهموم ومشاكل ومصاعب ومساعد تعتري حياتنا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 وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعراء وذلك لتتجلى ربوبيته سبحانه وقهره وتصريفه وملقه وتذبيره على عباده وبالتالي يتقلب العباد في مخامات من الإحسان والصبر واليقين والشكر والتعبد لله جل جلاله في علاه وإن النفوس تضيق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 تتكاسر الهموم وتتوارد الغموم علينا في حياتنا وهي كثيرة ديون كثيرة أمراض تفت الجسد وتفسف بالبدن فقر مدخع حسد ممن حولك شجوز ونشوز من الشوف من الزوجات عقوق من الأبناء ظلم من الآباء ظلم من الحكام كسرة مشاكل تتوارد على أمتنا وإن المؤمن لا يتعامل مع المشاكم بقواعد الإيمان ووفق أسوس الشرع ولذلك جعلت عنوان هذه الخطبة شيئا يبعث الأمل في النفوس المكلومة وللأفئدة المجروحة وللشفاه اليابسة لمن فقد والدا أو فقد عزيزا أو حلت به مشكلة أو نزلت به قربة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 منذ أن خرج سباكيا من ربيع رحم أمك تتعلم المشي على الأرض بمعانات تنبت الأسلام بمعانات تفصل من سبي أمك بمعانات تضرب في الطرقات بمعانات تتعلم بمعانات تقاسي مرارات يتسلط عليك عباد تمتعي الامتحانات تجلس جلسات طويلة تتوظف وهناك من هو أعلاميك يذلك ويقهرك والحياة هكذا تمضي بك تنخر عبابها في أمواج متلاطمة من الابتلاءات وإن لم توطن نفسك على البلاء يعني تعتبر أنك تعيش خارج الحياة تعيش حياة مثالية تعيش تفكيرا خيالية والمؤمنون يعيشون الواقعة يدركون أنه لا مفر من المصائب وأنه لا مناص من الأكدار وأن الحياة هكذا حتى لا يخلد إليها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 يرفع الله درجاتهم الله درجاتهم في الجنان وفي اعالي الخلق وذلك بما صبروا ولذلك يقول تعالى ولنجزينا الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون إنما يوفى الصادقون اجرهم بغير حساب ورد في البخاري قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه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 وضعفت فالجأ إلى الله جل جلاله وناده واسأله والجأ إليه فإنه يجيبك قال عبد الله بن الزبير يوم الجمل وقف أبي الزبير بن العوام وناداني بجنبه وقال إني أرى نفسي أني أقتل اليوم مظلوما أول شيء فعله حل ديني لي كذا من الأرض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 وكلما أعسرت قلت يا مولى الزبير اختي عن الزبير قال فليسر الله لي من السبل ما أقضي به ديلي إلجأ إلى الله وجرب اللجوء إليه واختذب الأنبياء قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا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 إذ ذهب فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي, أل أل أل وكذلك ننجي المؤمنين وزكرية إذ نادى ربه رب لا تجرني فردا وأنت خير الوارفين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصبحنا له زوجة انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين كل كالانبياء الجا الى الله كل كالانبياء واسال الله والله عز وجل يخبر عن انبياءه ولقد نادى نوح فلنعمل مجيبون ونجينا هو من الكرب العظيم فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمد وفجرنا الأرض عيونا فالتحى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح وجسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر إذا أعليكك المسائف وكثرت عليك الهموم وتكاثرت عليك السهام واختلطت عليك المتائم فإندما يحل الظلام وإندما ينزل الليل ويرخي ستوره ارفع أكفة الضراعة إلى الله وقل يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك حوني. يا من أحال النار حول خليله روح وريحان بقولك كوني يا من أمرت الحوت يلفض يونسا وسترته بشجير صليقصيني يا رب إني مثله في كربة فارحم عبادا كلهم زنوني روى البخاري في صحيح قصة عجيبة وهي قصة المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد قالت عنها عائشة كانت معنا في المسجد امرأة سوداء جاءتنا من حي من احياء العربي قالت وما من يوم مر عليها الا وهي تردد بيت شعر. تقول ويوم الوشاح من اعاجيب ربنا الا انه من ملة الكفر انجاني قالت ما مر يوم إلا وردد في البيت قالت عائشة فأجلستها مرة قلت لها ما يوم الوشاح وما هي تعاجب ربك قالت كنت في حي من أحياء العرب وقد أسلمت وعندهم عرص وكان للعروس وشاح أسود فسقطت عليه حدأ حدية ظنته لحما فأخذته وطار فاتهموني به فقيدوني واوثقوني ومنعوني الماء وضربوني وجلدوني واجتمعوا علي قال وذات مرة حديث البخاري بنصه وذات مرة اجتمع علي رجالهم يريدون قبلي يريدون اقتصابها قالت وبين وبينهم حولي وقد اشتد كربي إذا بالحجأة تحلق على رؤوسنا وتلقي الوشاح الحديية جابت الوشاح ذات قال فلما أخذوا قلتم قد ربي ثم لحقت بالمدينة مؤمنة برسول الله ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من ملة الكفر أنجاني ان الذي انجا يونس من بطن الحوت ورد يوسف الى يعقوب واخرج يوسف من بطن من جبن الجب ومن السجن وان الذي نصر وان الذي نصر نوحا وان الذي انذر الشفاء على ايوب وسبحان الله فرج الله قريب وإذا جاء الفرج اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب لو رب رضا يجيب الفرج ما بتقطع شارع الضلط تجيب دواء ت... ولا يمشي من دكتور مين تحت الواطه من... ولا بواسطه ثانيه ادي بواسطه تحته اركض برجلك هذا مختسل بارد وشراب فشرب فطهر الله جوفه واغتسل فطهر الله ظاهره حتى لما عاد اليهم راته انكرته وارادت ان تحتجب منهم فاخبرها انه ايوب نعم العبد إنه أواه لماذا سرعان ما يفقد العبد الثقة في ربه عند حلول المصائب إن الفرج قريب إن الفرج قريب قصة أوردها الإمام الثنوخي في كتابه القيم الفرج بعد الشدة فعلا الفرج بعد الشدة تضيق عليك السبل تغلق أمامك الأبواف تفضجر. فإن وتبكي تشكو وتتعلم ولكن فرج الله قريب ولكن رحمة الله دامية ولذلك حكى هذه القصة العجيبة القصة أن رجلا لدغته حيا فذهب بصره وأخرص لسانه وشلت أركانه بكذول مشتور مرة بعدها لكن سبحان الله أبقى الله له أذنه لا يشوف ويقول ما يشوف عما ويقول ما قادر يتكلم أهله ظنوه أيضا أنه أصم زون فجأة اتكسح ويقول لا يشوف ولا يتكلم معناه أكيد ما يسمع وجعله وقد, وقد وضعوه في البيت وزوجته تباشره وذات مرة دخلت عليهم جار فسألت زوجته قالت كيف فلان قالت الزوجة لا حي فيغجى ولا ميت فيسلى يعني لا مات وقال له نبرك فيكم ارتحنا ولا حي فيه فائدة وهو استمع هذا الكلام قال وكنت أطلب الماء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 يا من ضاقت عليك السبل يا من تراكلمت عليك الديون يا من اختلطت عليك المسائل يا من صرت لا تعرف الصواب من الخطأ يا من تكاثرت عليك تهام البشر وألسلتهم الحداد يا كل متضجر متعلم يا كل شاكل ومظلوم الفرج قريب الفرج بعد الشدة وإن القاعدة الرابعة ألا تضجر بطول البلاء وأن لا تتعجل الدعاء لا تقول طالت سلائي طالت مدتي طال وقتي هذا من القواعد المهمة ألا تتضجر بطول زمان البلاء وأن لا تتعجل الدعاء وقل لم يحن الوقت لم يرد الرب خامسا إن من القواعد المهمة جدا أن لا تشكو أن لا تشكو وأن لا نفسك بمقال لسان فرب كلمة عند البلاء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 أن تتواضع عند البلاء باتهام النفس بالتخصير وهذا من قواعد أهل الإيمان عند نزول البلاء القاعدة السادسة أحسن فإن رحمة الله قريب من المحسنين عندما ينزي البلاء وتأخذ المصيبة بك أحسن يحسن الله إليك لأنك عند الشدة أستاج إلى من يفرج عنك ولا يكون ذلك إلا الله ففرج عن عباد الله يفرج الله عنك أولم يقل يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أولم يقل الراحمون يرحمهم الرحمن من لا يرحم من لا يرحم لا يرحم أحسن إن رحمة الله قريب من المسنين إذا استدى المرض بولدك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 وأن يفرج كربنا وأن يفك أسيرنا وأن يحل ديننا وأن يخفف البلاء عنا وأن يجعلنا من أهل مقامات الإيمان عند البلاء وأن يجعل فرجه منا قريب إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم مبارك على نبيه للمحمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن القواعد العقلاء عند المحل يتجلدون ولا يجزعون وأقل ما عندهم أنهم يخافون شماثة الأعداء ولذلك من شيء من عند نزول البلاء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 باليقين وتأمن عطاءه ومنحه لعباده المتقين المؤمنين يا قديم الإحسان لك الحمد يا قديم الإحسان لك الحمد أحسن إلى الأنبياء وفرج عليهم فروبه يقول بلاد رضي الله تعالى عنه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 يقضي رسول الله دينه كله قال وكان في السوق مشرك فأغراني بأن أستقرض منه بل أي حاجة لا يرفع علي. قال بلاد فاستقرضته زمنا ما لي نفسه النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه إنسان محتاج فيقول له اذهب مع مع, مع هذا واستقرض له من السوق كذا قال بلاد وبينما أنا في عملي أو أنا على الأداء أريد أن جاءه مشري قال ومعه عصبة من التجار قال يا بلاي فأسمعني كلاما غريضا حتى قال يا حبشي ويا كدى وأساءه قال أين أموالي ثم قال له لو لم توفي لآخذنك مكانها عبدا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 وقلت له يا رسول الله إني أريد أن آبق يهرب يعني قال له طيب أنت ما عند الطريق الضيون رسوله ما عنده أي حاجة وأنا ما عنده حاجة وزودنا المسكيني وإني أريد أن آبق آبق يعني يهرب وأن أذهب إلى حي بني فلان كلهم مسلمون وأن أحتمي عندهم حتى يفتح الله عليك فتقضيه قال فسكت رسول الله ولم يتكلم ما رد علي قال فذهبت وأعددت سلاحي وتغسي العجب تحته وأخذت نعلي وجمعت ثيابي أنتظر الليل لأخرج قال وبينما أنا كذلك إذا أتاني رجل يجري يقول أين بلادي يدعوك رسول الله إليه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 اي خب تجزون الباب تنشي مشوار سبحان الله الفرج قريب جدا قال يا بلاد قلت وماذا يا رسول الله قال الأقتاب الأربعة أعيانها وما عليها لك قال بلاد فذهبت إلى السوق في اليوم الثاني فقضيت كل ذين علي وثم أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقال أوفد قلت نعم قال فقال لي ما فعل ما قبلك الشخص الذي التاجر ذلك ما القول قال لم أجده قال أفضل له شيء قال نعم فقدرت لي الحاجة قال نعم قال فسألني, الغ... فسألني في صلاة العشاء قال يا بلاد أأتى الرجل قلت لا قال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 وحكى عن نفسه أما يجيب المضطرة إذا دعاه ويخشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون قال التنوخ في الفرج بعد الشدة مرضا ولد من أولاد التجار وأتوا له بالأطباء من الصين أبو مقتدر جاب له أنت كاسر مش وداه الصين جاء بلعون ذكاثر بنصيم فآيسو عناجه وبينما طبيب يعالجه إذا به يرى على الحائط عقربا في الفرج بعد الشدة الله كان يفرج عليك ما تغلبون انت مثلا جاء ليه هو يفرجك مية المي أصلا بفرج عليك بي بأسباب وبغير أسباب الطبيب خاص نزلت العقرب على المريض فلزقته في رأسه ونزلت في مواضع من جسده جسد تلزقه فجاء الطبيب وجاء الخدم واجتمع من في المنزل, في المنزل وأخذوا العقرب وقتلوها وكان المريض لا يتكلم ولأول مرة يفتح عينه ويزدادوا نشاطا ويطلبوا طعاما العياب يكون مغمّد زمن مما يفتحوا وقالوا لنا دوني أكل بيقى كويس قال لنا دوني أكل جابوا لي أكل أكل وجابوا لي شق وشني وعصائر وقام على حيه شافع وبيقى يلعب قال داي نعب احتار الناس نظروا إلى الطبيب الدين مبرز ينظرون إليه نظرة استغرام فقال لهم جاءه الفرج من السماء لو أني قلت لكم أن دواءه في رضغة عقربين أكنتم تفعلون؟ قال لهم لو كتبت لكم رشتة قلت لكم دواءه وتمشتة تكوس العقارب والدواء فتاك يضربوا بسوى؟ ما بيقوله الدكتور جنة؟ ما بيقوله الدكتور جنة؟ سبحان الله جاءه الفرج من السماء لو أني قلت لكم أن دواه في ذلك أقرب أكنتم تفعلون والله يا من يستبعد النهر ولا يستنزل الرحمة ولا يرجو الفرج أسأت الظن بربك وأسأت الظن بنفسك وعليك أن تجتهد وأن, وأن تعلم أن المحنة فيها منحة ولكن أكثر الناس لا يعلمون إنت قد الموضوع تشوف من الأول تقول دا شر أي حيض شر دائما قال بجيك من ربنا أقول خير قول خير بس أي حاجة يصيب أي قول خير قتل الغلام فأراد ربك أيض أن خيرا منه زشاة وأقرب رحمة أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا وحتى قلوا جناه مات شديد صحيح أنت حاجة تتألم. لكن أنت ما تعرف أنت كان إجبا مجرم كبير وكان نجمك نجام يكرش حياتك الأي جارت كده أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ولذلك دائما أي حاجة فيه قول خير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 وتولنا من توليه وبارك اللهم لنا فيما أعطيه وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيه إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاد ولا يذل من واليه تبارك ربنا وتعاليه اللهم افرج عن إخواننا المأسورين في قمتناه اللهم فك أسره وحل قيدهم يا رب العالمين اللهم افرج على إخواننا المكروبين في فلسطين اللهم ارفع البلاء عنهم يا رب العالمين اللهم ارفع الحصار عنهم يا رب العالمين اللهم كل اخوان للمصابعينا في دارفور وفي العراق وفي جميع انحاء العالم يا رب العالمين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اغث قلوبنا بالايمان وديارنا بالغيث الداء النافع المضرار يا رب العالمين اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا اللهم عافنا في ابداننا وامننا في اوطاننا واصلح امتنا وولاة امورنا يا رب العالمين اللهم الا اللهم فك اسرى الماسورين فك اسرى الماسورين اللهم فك اسرى المأسورين. أسر الماسورين من المسلمين والذين عن المدينين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 اللهم فرج عن المكروبين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارث على نبينا محمد آله والصحبه وسلم تسليما كثيرا